هما ثلاث حاجات عشان بس الحته دي انا عايز أقولها عشان موضوع سماع القرآن ده وعدم تاثرنا بيه بيقولوا ثلاث حاجات بيعملها بيسموها خطوط الدفاع النفسية أنا عاد أتكلم وأعود أقولك الذنب وأثر الذنب وعقوبه الذنب وصلح حالك تروحين تعمل حاجة من ثلاثة يا إما تعمل إسقاط خارجي أدي أول شيء يعمل إسقاط خارجي يقولك مش أنا حتى لو الكلام هو كأنه بيتكلم عن فلان الفلاني وهو عارف من نفسه فيقول لك اه يا اخي سبحان الله في ناس كتيره قوي بتعمل حاجات صعبه جدا ربنا يعزنا من المشاكل دي كلها اه يعني بره مش انا اه احنا وحشين ما قلتش لا بس يعني مش للدرجه دي علشان ينفضها من دماغه علشان ما يستجيب لهاش لانه لو استجاب يبقى هيبقى هتعمل له في دماغه ثاني حاجه يشوه الهدف الجيد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 وحالي تمام بس يعني شوية الحاجات دي ابقى ظبطها لا الحاجات دي بتفسد عليك حالك المعاصي دي بتعمل فيك كذا وكذا يعني هو أنا كنت أول ولا آخر يجود ده علشان خاطر الكلام ما ينزلش عشان ما يستجبلوش هما طالث حاجات كده فعشان كده القرآن ما بينزلش تسمع الآيات دي أنا كنت بقول زمان واقولها إنه يمسك يا أيها الذين كفروا لا لا لا اعوذ بالله كفروا ايه احنا برضو كفروا <تصفيق> لا مش كده خالص ان المنافقين في الدرك الاسفل لا لا لا لا لا, لا. لغايه كده لا مش درك اسفل وكلام من ده احنا مش تبعنا طب يا ايها الذين امنوا واحنا برضه وش ايمان احنا مفاش خالص يعني لا ده ولا ده لا خلاص يبقى ايه بقى قران ايه ده لا انت من المؤمنين ولا انت من المنافقين ولا انت من الكافرين فخلصت المشكله عشان كده